دين هيك سيدنا الله الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اين كلامي كلام الله تعالى وخير الهداه بد محمد صلى الله عليه واله وسلم وشغل الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كنا اخذنا في الدرس الماضي شرحا قول المؤلف ايها الجبون شكر الله تعالى عليه في تاليفي للكلام أنه قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع شرحنا هذا؟ ومفهوم عندكم؟ آه مفهوم؟ هل واحد عنده إشكال في تعريفات اللي ذكرناها؟ في معنى الكلام لغتان أو معنى اللفظ معنى المركب معنى المفيد ومعنى الوضع اللفظ. في واحد عنده إشكال في اللفظ مفهوم عندكم الله المعنى المركب مفهوم ما, ما به لم تفهم لم تفهم المقصود بالتاريخ المقصود بالتعليف المركب الإسنادي الذي فيه إسناد وصف أو حدث أو فعل جاء زيد وعمر عالم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 عباره عن جملة جمله اسميه وفعليه او شبه جمله الله ربنا جمله اسميه يعبد المسلمون ربهم جمله فعليه في مكه تقام شعائر الحج شبه جمله جار مجرورا فهمته هذا هذا المركب المفيد مفهوم بالوضع مفهوم طيب قال بعد ذلك المؤلف في تمريناته بعده في تمريناته تمارين توجد ولا لا توجد. توجد أسئلة طيب التمارين الموجودة في الكتاب شخصيا المؤلف توجد تمارينة في كل درس حتى ما نقول ما قد ليش ولا ما لب ليش كل درس فيه أسئلة أريد أن تفتح أسئلة يجاب الاسئله في كراس خاص يسميه كراس الأجوبة على أسئلة جحصية حيث قال جدول قال بين الاسم والفعل والحرف من هذه في هذه الجملة أو في هذا الكلام جدول الكلمة نورها كذا اسم كذا فعل كذا حرف. أو تسوي جدول فيه ثلاث خانات اسم فعل حق تنظر الكلام حيث الاسم تكتب في خانة الاسم والفعل واضح؟ هذا في كل درس في كل درس إذا كنت يستط أن أراجع الكراس مراجع إذا كنت يستط فنأخذكم بالأمانة ما معنى بالأمانة؟ يعني أغذف واضح؟ لكن جاء مرة حصين ثلاثة نطلب الكراس من قاس التمرين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 ما هو هذا؟ عرقناه الكلمة إما عندها معنى في نفسه لها الكلمة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 يعني قليل لي بمعنى الشكر تفهم معنى له لا اذا هذه لها معنى في نفسيا ولا ماذا عندها ها او ليس لها معنى ليس ما لها معنى في نفسيا بل معناهاها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 يعني البدء أول الدروس من كتاب الصدر طبعا هذا معناها في غيرها يعني لا تستطيع هذه الحروف لا تفهم إلا إذا استعملت في الكلام فيكون أنت مانا فيمتى طيب إذا هذه لها معنى في نفسها هذه اللي ليت لها معنى في نفسها لها معنى في غيرها طيب هذا محمد في الماضي محمد وفي المضارع محمد المستقيم محمد لها علاقة بالزمن ليس لها علاقة بالزمن ما لها علاقة بالزمن الزمن لا دخل له فيها فهمتم و في المضارع نقول محمد يحمد وفي الماضي ماضي نقول حمده المستقبل سيحمد واذا امرت قلت احمد او احمد احمد الله احمد الله تغير ولا تغير اذا له علاقه بالزمن ولا لا عنده ما عنده اما من خلاص ما لها معنى الا في غيره فالاول لا يرتبط بالزمن سميناه اسمك والثاني لا يرقى بالزمن سميناه غيرك والثالث ما هو هذا ولا هذا اين موجود في, الطرف. في طرف القسمه فسميناه حرفه لأن الحرف بمعنى الطرف كما شيء واضح مفهوم؟ من هو فهمتم ولا لا التقسيم فهمتوه من نشكل عليه التقسيم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 وأقسموا ترادا اسم وفعل وحرف جانبا فأما الاسم الآن هذا اسم وهذا فعل وهذا حرف كيف نعرف أن الاسم هذا حرف فعل كيف نعرف ما هو السبيل إلى الاطلاع على كون هذا ذاك اسم وهذا فعل وهذا حرف أيوة هذا تعريف واضح ولكن له ماذا له أعلام اقسامه اسم وفير وحرب جامع الاسم مأخوذ من الوسم وهو العلامه او من السمو وهو الرفاه والعلو من الوسم بمعنى العلامه نقول وسم الدابة صيّر فيها بقى فيها علامة حتى تعرف تميز من غيره عند وادي هيلك أو من السمو بمعنى العلو واضح هذا وانا محمد يعني هذا جو إلى الجسم علامه علامة الجسم جو يمال عليا علامة أو من العلو يعني يسمى والاسم فيه نوع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 صباح كلمة ماذا هي اسم تدل على ماذا في نفسها وتدل على ماذا على الزمن لكن اقتران هي مقتدنة بزمن لكن صباح هل يتغير تصريفها في الماضي والمضارع والأمر تقول أمس استبيت الشيخ الفلاني صباح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 نور الدين نور الدين نعم تفضل أعطيني اسم أحمد ملاق اسمك أعطيني اسم غير اسمك صبوعة صبوعة مراقف أعطيني اسم فيلر فيلر فيلر دين الأخ ياسر ياسر غير اسمك الله الله الله الله اسم نعم زين زين اسم نبات <تصفيق> العنى فاكى حيوان الأسم طيب الاسم واضح واختامه اسم وفعل الفعل في اللغة هو القيام بشيء واتيامه بشيء وفي الاصطلاح كلمه لها معنى في نفسها مقتلله بالزمن اما قبل الكلام وهو فعل الماضي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 تقول اكتب متى تكتب انت بعد ان اتكلم اذا بعد الكلام وفيه معنى الانزام طلب شيء صلي سبح احفر القران راجع الدروس ونحو هذا فهمتم هذا الفعل طيب هات مثال هات مثال يا محمد سامي يعني ولا سامي بس tak tak tak nie, nie, Tak, tak. nie, nie, nie, nie, nie, tak tak tak tak nie, سعد سعد سعد في هكر مضارع يدرس. يدرس ياكل, يأكل. يكتب يأتي. يأتي. يأتي. سلام سلام يجتهد مراد فعل مضارع يدخل هو الامر في الزام قم أكتب. واضح؟ ستأتي إن شاء الله على المثال الحرف في اللغة هو طرف الشيء ومن هو قوله تعالى؟ ومنهم ومن الناس من يعبد الله على حرف وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قصه الخاطر مع موسى عليه الصلاه والسلام قال النبي فجاء طائر فحط على حرف السفينه حرف السفينه أي على طرفها وفي الاصطلاح الحرف كلمة لها معنى في غيرها لا في نفسها، لا في نفسها، واضح؟ ومنهم من ما يتكو من يتكون من, يتكو من حرف واحد، من الحروف متكون حرف مثل الواو والنون، الواو واللام، واو العطف لام الجر كاف تشبه باء الجر؟ فاء العطف ومنه ما يتكون من حرفين كمن وعن وفي ومنه ما يتكون من ثلاثه حروف كإلى وعلى ورب ها يتكون من اربعه كلا هل صحيح لا ع لا مشدده تعرفها ومن وهي تكون من خمس احرف كا لكن لاكن خمس احرف حاضر واضح طيب لا كان على حرف واحد نقراه باسمه لما تقول الباء باء حرجر لا تقول ب حرجر مش تقول الباء حرجر ما تقول وا حصعف تقول الواو حصعف الفاء حصعف واضح إذا كان على حرف واحد إذا كان ثلث أحرف الزيادة تقرأه برضه تقول إلى على لكن لكن ليت لعل إذا كان حرفين الصواب أنك تقرأه بلفظه ليس باسمه مين اسم المين من اسم الحرفين مين نون الاسم اسم الحرفي مين ونون واللفظ تقول من هنا قرأت باللفظ لا بالاسم صحيح واضح نفس السلام غيره مراه شويه يا شب واضح سيء طيب هاي في ما يشتكي بعدين ان شاء الله تعالى يعني الحروف في بعض في نعم في جراسة في المدرسة إذا نفت الأستاذ من الحالي السنين ثم حالية لكن نفتح قلنا أيها و... دوار دوار دعني أو لا. هذا عنده اسم ما اسم هذا الحرف مراه الحرف هذا اسم اسم هذا ما اسمه هذا آرفه هذا آرف وهذا دائم وهذا واو هذا واو لكن لفظه لفظي و هكذا جاء زيد وعمر لا تقول جاء زيد و وهذا لفظ وهذا لسم هل تسميه و, و, و واللفظ تقرأه على منواله تقول و إذا كان الحرف فيه واحد بس نقرأ نسميه. لا ننصره نسميه. نقول وا حفظ. فا حفظ. الباء حفظ. اللام حفظ. الكاف حفظ. تمام؟ إذا كان ثلاثة في نقرا نقرأ باللف. هذا كما هو لا ع لا, لا. كين. لاكنه اذا كنحفظين نقراه باللغ نقول من في عن لم لن او ما نقول ا و لَمْ ن فاء ميم نون خطأ فهمتم؟ جيد وأخ شاه اسم وفعل وحرف جاء المال فأما الاسم فيعرف من وإلى وعن وعلى وفي وربه والكاف واللام وحروب ها والباء وحروب قسنها وهي الوان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 كيف اعرف ان اسم ولا فعل هذا ضروري لابد تفهم هذا لماذا لانه سياتينا في الاعراب ها في الاعراب كيف ناض عندنا مرفوعات عندنا منصوبات عندنا, عندنا مجرورات هذا المرفوع والمنصوب والمجرور افهم الفاعل المفعول به المرفوع الفاعل هذا هذا عندنا فاعل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 نقول هل تقبل الخبر أي جبل؟ نقول وما أوديتم من علم أو ما أوديتم من علم إلا الشيء القديم من علم الجبل دخل ولا ما دخل؟ ها في جبل ولا ما خبر هذا يدل على منش التلوين علم من شو؟ التنوين هو شيء ايش هو التنوين باختصار بعدين نذكر ثانيه فتحتين ظلمتين كصدر هذا هو التنوين اه مو ليه الف و العلم نور يقبل ولا ما يقبل حروف ها من من العلم وبالعلم واجتهد في العلم ادخل خوفي وحروف القسم وهذه سيتصيّر لأن القسم لا يكون إلا بالله أزول. واضح؟ مفهوم هذا؟ طيب. نرجع حين المثل. قال فأما الاسم فيؤرخ بالخفض الخفض. علماء الكوفة يعبرون. على الكسرة التي تحديدها تحديد حرف الجر يعبرون عليه بالخفض يقولون الخفض وحروف الخفض هذا تعبير كوفي وهذا يدلنا على علم أجرهم شار على مذهب الكوفيين إذا هذا الدليل الأول ستاتينا مجموعة من الأديلة في المثل يستدل بها على أنها من جذوم سار على مذهب الكوفيين، فاذهب فتجمعونها هذا أذن الأول، تأتي ذي الآخر شاء الله. ما هو الخبط؟ هي حركة تلحق آخر لسمه. الخبط حركة تلحق آخر اسمي لأثر العامل علامته الكسرة أو ما ينوب عنها. اين طيب التنوين هو نون ساكنه تلحق اخر اسم نطقا لا لفظا نطقا لا خطا لفظا لا خطا نطقا او لفظا لا خطا من غير توقيت ننتبه زي دون ان تكون هذه زي دون كيف جدا جدا كيف جدا جدا جدا هكذا جدا لا لا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا نور جدا صح ولا لا تلحق آخر الإسر ليش الوسط أو في البداية وهي آخر تنطق ألتقناه لكن ما كتب له زي دون ما نحل. لغير تدوين لغير توكيد ليس التوكيد لأنه عندنا توكيد بينكم مثلا ما آموه ليس جنن ولا يكونا من الصني ولا يكونا من تجد هذا هذه أقواله لا يكون لا يكون نا نن توكيد خفيفة ليسجننا ثقيلة شديدة ليسجننا ثقيلة هذا تكرار كذير فين ولا يكون خفيفة ساكنا غير مشددة هذه خفيفة كيف تكتب تكتبها طريقة ولا يكون لن لما تنقطع ليكون لن هذا نفس مثل هذه نون توكيد خبيها والقائد الإمبراطورية توصلنا إلى أن اسمها هكذا وهكذا جزء القرآن نون توكيد الخبيها إذا كان قبلها فتحة قديمة بالألف ولا تعتبر تنوين واضح طيب لا هو تنوين الخلاصة ما هو تنوين الخلاصة لا هو تنوين فتحتي ضمتين تتوصل هذا هو هذا ماذا هو التنوين طيب الآن يا طيب وحروف يربط بين التنوين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 عند الكوفيه حرف التاليف والالف واللام والصواب انه اللام فقط والهمزه الاولى همزه وصل جاء بها لإيقاف جرس الجوال. أيوة. وهمزة الوصل جاء بها لإمكان النطق بالساكن. واضح يعني كيف نعرف الاسم علم نقول العلم كتاب الكتاب جرس الجرس واهل المدرسه بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام إذن نقول دخول اللام نعم التاليف فقط وحروف الخوف الكلمه اذا صح ادخال حرف الخفض عليها فاننا نستدل انها اسم انها اسم وحروف الخفض على تعبير الكوفيين وعند عند البصريين حروف الجر هذه حروف تدر لها معاني نبذى ونذكر لها معاني يعني أشهر المعاني تقريبا وإلا فتتناوب في معانيها وتكثر معانيها من ابتداء الغاية من ابتداء الغاية خرجت من البيت من الابتداء خاليا تقول كما قال عز وجل سبحان الذي يأثر بعبده من من المسجد الحرام بداية الإصراء من المسجد الحرام كيف المقصود المسجد الحرام المسجد من جاءه جبريل وانفلق السقف ونزل إليه وخرج به وذهب وأسرى به إلى بيت المقدس وإلى دليل على أن مكة أو البيت الحرام يطلق على المسجد ويطلق ايضا على مكة كلها وإطلاق المسجد الحرام في القرآن جاء على أربع معاني ومنها هذا مكة كلها يعني بجاية الإصلاة كان من الحرام إلى تنريد انتهاء الغاية نفس الآية إلى المسجد الأقصى انتهاء الاسراء كان إلى المسجد الأقصى بخلاف العروج المعراج صعوده في السماء عرج إلى صحيح من وإلى وعن وتفيد المجاوزه والفصل وهم عن ذكر ربهم معرضون عن ذكر انفصلوا عنها جاوزوه اعرضوا عنها وانفصلت عن عني وكسم اي جاوزته من وإلى وعن وعلى على تفيد العلو والارتفاع الرحمن على العرش استوى بمعنى على وارتفع كان على وتبين وإلا وأن وعلى ورجع تحت السنة والجماعة إثبات استواء وعلو الله رعاه تعالى على عصر وارتفاع من وإلى وأن وألا وفي تفيد الظرفية. ما قرء قل... أبري ولا ولا بما تدخرون في بيوتكم في بيوتكم أي ما تدخرون أكل في بيتكم الظرف الضف المكان في البيت أو الظرف الزماني تعرج إليه الملائكه في يوم كان إقدامه أنفسنا إلا ترجع. في التشصي وربا وجود رب ولا لا ها عندكم رب تفيد التقليل قله الشيء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 في اختباره وقد تفيد التكسير الحياة قد التكثير. تأتي للتكسير قد تفيد التكسير رب حامل فقه إلى من هو أفقى منه هذه التقليد في أورب ويفيد الإرساق والتبعيض قال تعالى فكلنا ضيبوه ببعضها كذلك حلال موت لكم أعيالتين على لكم تعقيد فكنوا ضربوه ببعضها يعني ببعض هذه البقرة التي ذبحته وإذ من موسى بقومه إن الله يأمركم أن ترحب بقرة يعني هذا الميت من إسرائيل الذي قتله إخوته أو أعمامه أو غير ذلك من مراته التلسير حتى يعرف الله عز وجل أوحيل موسى ان اذبحوا بقرة واضربوا هذا الميت ببعض منها اي بجزء فيحيئ ويخبركم من قتله وثم يموت اكسى معروفة فقلنا اضربوا ببعضها الباء هنا تفيد التباز يعني بجزء منها واضح او الارصاق بقوله تعالى فمسحوا برؤوسكم وامسحوا برؤوسكم وفي وامسحوا برؤوسكم بالراس اي ان تسخ اليد بالراس وقال بعض العلماء الباء هنا للتبعيض والمعنى المسح لبعض الراس وهو قول الاحناف قال اذا مسح بضع جاز وعند الشافعي لو مسح على شعرات وهو ولى عند الحنابلة؟ وعند مالك ان المسح يا القطات ما يرجع وهو السنه وهو الصحيح ويختصر على مسح جزء منه فقط اي يجزي عند المالكيه ولا ما يجزي, يجزي عند دموع هنا أفاد البعض وامسحوا برؤوسكم على قول بعض العلماء يعني ببعض الرحل بجزء منه والباء تمام واضح والكافر يفيد ماذا يعمل الجر ويفيد التشبيه انما الحياة الدنيا انما متاع الحياه الدنيا اي نعم كما تعلم انما هذه الدنيا لعب ولهم وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كماثالي زرع كماثالي غيث كما زرع يعني زرع اخرج جناباتكم ثم هيجت ثم يكون نعم وكذلك مثلهم كمثل الذي استوقد نارا كمثل غيت أعجب الكفار نباته قالوا مثلهم كمثل الذي استوقد نار إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلاق نظر تشبيه وزيد كالاسد في القوة ها وفلان كالقومة دقة النظر في نظره مثلا والحوال والكاف ها واللام اللام حفجر اللام حفجر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 فإن هذا الإضافة إضافة ملك. القلم لزيد يعني ملك اللام. القلم لا يعلم وزيد يعلم. وإذا كانت بين معنى وزاد، فتفيد الاستحقاق. الحمد لله رب العالمين. أي أنه استحقاق أن الله عزوجل يستحق جميع المحامد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 نعم هو متى وحروف نعم اختصاص وحروف القسم يعني التي يحلف بها وهي الواو والتاء والباء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 والذي فلق الحب وبرأ النسمة والذي نفس بيده لا ومقلب القلوب هذا الذي كان يحجب به النبي صلى الله عليه وسلم تدخل على اسم ظاهر بين الله إلى آخر ما ذكر.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 أن يكون المشركون يعظمون الشيء فيقسم الله عز وجل به بيانا لأنه ليس باعظم منه أز وجل والنجم إذا هو يعظمون النجوم المشركون أو أن يكون المشركون يعظمون الشيء فيقسم الله تعالى به على أنه هذا الذي تعظمونه ويقول عز وجل يقسم به فهو مالك له الله تعالى مالك له فإذا كنتم تعظمون هذا فكيف بمن خلقه هو اعظم فالواجب أن سبحان هذه بعض الفوائد ذكرها للعلم في القسم والقسم بغير الله هو بحق الإنسان المكلف لا يجوز قال أنه سلم الحالة بغير الله فقد أشبعته في فيه وقد كفى يولحت لا تحرف بالآباء ولا بالأجزاء نعم الواو والتاء التاء حرف قسم مختص باسم الله باسم الله تالله فقط لا يقال تالرحمن تالاله تالرزاق تالرازق تالرحيم أو تبطور ما بس بالله تاللهي. كما في صورة يوسف كالله تفتع تذكر يوسف تتا تكون حرورا وتكون المجد. وأما الباء فتختص التاء ايضا التاء تختص بالاسم الظاهر الله فقط الباء تختص بالاسم الظاهر وهو الله بالله وتدخل على الضمير ولكن إذا كان الضمير مقصود به المخلوق فلا يجوز القسم بالمخلوق كقولك بك لا أضربن أو لا أفعلن بالكسور كذا وكذا فالكاف راجع للمخلوق والقسم بالمخلوق هذا جائز واما اذا ما جئ إلى الله عز وجل فتقول به لا أفعلن كذا والهاء يكون راجعا على الله عز وجل وذكر في سيح الكلام فلا بأس هذه هي حروف الخفض واضحة فأقسام الكلام ثلاثه اسم وفعل وحرف جاء لمعنى فالاسم يعرف بالخفض والتنوين وحروف الخفض ودقول الالف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف والنام وحروف القسم وهي الواء والتأو والبع واضح؟ عجيبا دعا أقول هل أزيد فكان هو عني محاري قال له نكتفيه امتلأ الشريط فقال قطني مهلا رويدا قد ملأ تجوفي أو بطني. لا بهذا بهذا القصد. كفاية إن شاء الله. طالب بعضكم يقول أننا نمشي ببطء يعني. هل نتم المتن ولا لا؟ يعني ما من الحديث أن بصح الصح قال ليثمن ذبيل عاص أو لغيره. إنهم لا يغضون. إمامهم وقتدي. بيع ضعفي واكتبي بع يعني شيء على قدري وعلى ثايكوم شيء على قدر البايك واذا شيء آخر ما عندي عندنا أربع حصص في الشهر تمام عندكم حصتين أطلع أربع حصتين أطلع شو يعني ما يمكن نطلع شو أطلع ندرس أي يمكن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 16 ها يعني نقرا نصف رازل ماشي ماشي 4 ثمانية 12 14 اقصى شيء 16 حصة من عندو متن المختصر متن فقط متن الاجروميه فقط ها. 16 حصة واحد ثلاثة. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة عشرة ثلاثة عشر تلتاشر وراء لا بد في كل حصوة ورقة حتى نجيب أما من حيث الإمكان فيمكن ان اتمها حتى في اربع حصص ما في اشكال ويشيتم حتى في حصتين ليس الاشكال في ذلك او في ازياد عشر حصة اتمها اقل منها اتمها ما في اشكال ولكن استيعاب الفهم يمكن ما؟ كيف؟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 طيب يوم الأحد، ها؟ يوم الأحد. طيب يوم الأحد قبل قبل الأوا يوم الأحد قبل القسم الآخر ساعة الجماعة تنين نص، مع مبدأنا لكم ساعة واحدة. مبدأ ساعة واحدة يأذن لما تقيم الصلاة نصلي وبعدين نرجع. واحدة، اثنين، تام؟ وإن كان من الأوائل هلا هؤلاء هؤلاء يعني يأخذون أطلها حس أسبوعين عندهم ساعة ونص مرتين يعني ست توي أسبوع واحد أسبوع. يعني أسبوعين كم ساعات ست ساعات؟ وأنا قلت لابد أن نستدرك ست ساعات هذه ونستدرك معاهم هذه الست ساعات بأن نبدأ يوم الأحد الدرس على الساعة 12 عوض ونص، ويوم 8 8 ونص، يعني ما عاكم نبدأ ساعة الواحدة ساعة, ساعة 12 لا نقرأ كثيرا ممكن نبدا الساعه 12 طيب نحاول إن شاء الله تعالى هو ما يمكن مستحيل الله مستحيل الله عز وجل يعلم لكن نحاول فكيف نتعلم حتى ما ما <تصفيق> ما تنمسكونش بالوعد والكلمه نزيد حصة في الأسبوع لكن تكون بحسب ما يتيسر إذا تيسر بالأحد زينا لم يتيسر بالأحد بالأربعة لم تتيفصر بالأحد بالأربعة نستدرك أسبوع الذي بعد المهم الحصة تستطيعون ومتثبتونها زائدة إن شاء الله تعالى لا يشتال في ذلك لا يشتعل في ذلك ما شاء الله عز وجل في سؤال نعم أيوة المسجد الحرام يلف القرآن على <تصفيق> معاني غضاء <آه> قوله تعالى <تصفيق> سبحان الذي يسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى هذا يقصد بمكة كلها ويقصد به المسجد نفسه المسجد نفسه ويقصد به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 مثل الآية سبحان الذي أصاب أبي ليلا من المسجد الحرام ومثل الآية يا أيها الذين آمنوا إن من المشركين نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ما المقصود دخول مكة ولا المسجد؟ على أنها مكة المسجد الحرام هو مكة، وعلى المسجد فالمسجد وعلى أن المسجد حواليه المسجد حواليه مفهوم الدخول المشركون دخولهم للمسجد ما يجوز دخول المسجد والحرمين فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا المقصود هو المسجد او الحرم كله كين المسجد وكين الحرم كله. الذي هو معمول به الآن الحرم كله لا يدخلون مكة لا يكون مكة أصلا كلها لا تقتلوا الصيدة الآية الأخرى ستدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا والمقصود به المسجد نفسه يعني الطواف وهذا الفتح الذي كان بعد صلح الحديبيه ايقنهم الله عز وجل انهم سيطوفون بالبيت تقريب هذه المعاني هذا ما استحضر من الآيات وهي هذه المعاني الاربعه واضح ذكر كثير من العلم وذكر بعض الشيخنا الوائي في شرحه لبجاية المجتعد مرينا على الموضع هذا فذكر لنا المعاني الاربعه والله اعلم خلاف بين أهل العلم أما المسجد الحرام فتضع فيه الصلاة، وأما هل المقصود مكة كلها؟ فهذا قول كثير من أهل العلم، فقالوا فضل الله واسع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلَتُ في مسجد هذا خير من الفصائل إلا في ما سوى، إلا في ما سوى، إلا المسجد الحرام، وفي دواعي المسجد الحرام بمئة ألف فقالوا الحرم كله يعني مكة كلها.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 وهو قول شيخنا عبد المحسن العباطه انه قال بهذا او في درس النساء قال بهذا ويعني يرى العموم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد